منتدالا فجر الياسمي منتقانا روض لا يحيي منتدالا فجر الياسمي منتقانا روض لا يحيي أعضاؤه هما تزيل عطاؤه للمسلمين أعضاؤه حماس الدين عطاؤه للمسلمين ممتدانا ملتقانا ممتدانا ملتقانا ممتدانا, ممتدانا, ممتدانا, ممتدانا, ممتدانا منتقانا منتدانا منتقانا بجر يا